إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ بِكَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم امي على الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 Allah الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر, الله أكبر 국민. Ya Mi Allahu min hamidan Rabbana wa lakal hamd shaft ふ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة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 اعْلَمُوا أَنَّ مَا وَرِثْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ إن إِن كُنتُم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 اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشنتم وتنازعتم في الامر لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Waila Allahi turrja'u alamu Allahu akbar Allahu akbar Samia Allahu limen hamila Rabbana wala kalhamd Allahu akbar Allahu akbar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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله